إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع غيرا فإن الله شاكر عليم إن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 الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم 110. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم دعنة الله والملائكة والناس أجمعين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 119. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به, به الأرض بعد موتها فيها من كل دابة وتصريف الرياح، وتصريف الرياح، والسحب المسخدة بين السماء والأرض الآيات لقوم يعقلون، ومن الناس من يستخد من دون الله أنذاذ يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن الكوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب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 111. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار 112. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان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 الله قالوا بل نتبع ما ألفين وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَوُوا كَمَثَلِ الَّذِيَ نَعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إلَّا دُعَاءً وَنِذَاءً فَمُبْقُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْتَنُونَ فَكُنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَحْدُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ إِلَّا بِغَيْرِ اللَّهِ فَانْظُرُوا لَغَيْرِهِ وَبَاغٍ وَلَا 111. إن الذين مَا ما أنزل الله من الكتاب ويشتعون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بقونهم إلا نوى ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.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 وإن الَّذِينَ اختلفوا فِي الْكِتَابِ لَفِي بعيد بَعِيدٍ كانوا عجر فيكوب النار وحونا كمجعي عجل الذي ينورك إليه كنا سأفتنا تفضيرك وقرآنك الكريم كلا وحقك الله قال لي أتمنى آياته آياته بقول انا من سورة البقرة ايضا بقول لتطباة اللي حاد نواكوه لها من سورة نفسها ايضا سورة البقرة كنسب ايضا عشر كبوري كبوري كبوري الى السبب النجوث وحسب كبوري كبوري الى مدن اللي رى مدن مروى اللي رى كبوري صفى قابل حاجه كل حاجه في ضهر اي لغه ده انت اي مروه وصفا دي هنا شمال صفا والمروه صفو ابو اللي يردوا ابو خليل اللي يردون اي صفه يا مروه ده خدوده وقت لا كور صار نجيت لوا صنم متساقل لورين جري نجن لا إل لورين وح الجاهلين كورشة كي جري إل لوا قفاير إسافناهونناها ما إلنا ما شئكم عصيرته إلى حد جلي خلكا مد با وحال كور صار مين صفر لا كور ما إلنا وحال كور صار مرور. مركزين زين لغدا لا أحد حضورا مركز أرضانه يضعون أيه مرخي زنجي وصانجي. لكن قرطاسات شو قارئ الجاهل يجربها. بعدين سطيني جناه حلو قدره مناس يقول حي. وعين غدا سائلة. وكمذا رفقي منها كان الحي أي ناشي لغوسناياه. فعلوا صعابا تردهن الله عليه اياستك ابو رمي تبعدوا عنكم من اصحاب ما بيصير جاهل خلك اسعيدي لا يجي بيني بينينا خلك سجي بابين في ينتي ينتي. بابي اي ايتكوا لو تنسى ثم تقول او يقول ان جاهل سيدان كنت جيل كسودين حين كان مقام الهي ينزل يبعثوا قال تعال سبيوح يرئينا الصفاء ورثمك أيضا الصفاء الذي يرى تأتيك مرشا لصمعين أيضا لكب الله ستقولك ملتوبة ببرايين فجأوا بما بجعله به إلا أماشو كب الله وصفاء كب الله قلك عماروانا ويقودا ما ساتفانا وكب الله جسمه يرعوني تدور برعوني أي لكن مرشا غير لما دورت أقولها يا إنسان هذا لأجله ويسعده هذا هو اليرماع الناس صحاء هو كما جاء دستلة إلى أول هذا الذي جاء دمرورا إلى من سائر الله من سائر دين الله الى دينك إذا دينك على ما يقال ألا أيك اول أول ديجايلية كذا ما هو إذا جاء الدين أو مذهب إسلاميا أو دينك فرط أقول إن جاهلي هذا وعواري عجرة أمور جميع أي عوارج وما من سعائر الله من سعائر دين الله هو في الحديث تعالى ما يالخيال واو أي كمدهم في وركو يا لنا أو أي موجنا إلى وعث لي هراء إن في إبراهيم أذاك أنت هذا عرف كمدهم شخن الغصن من أركان عج كمده فهو الطاع رجلك عليك لاثم ولا اس او فين الله كتب عليكم الطاع حديث دارقلي ما ولي لي فغرسره افر امره سميه يا العج فسميه يا صحاب هذاو تعين جيرين قال قالك صوتك لا تصرحون او ركني كان دار كانوا نزله كل كف من حجة كف حجية قصبة حرمك حرم ككف هو الواحد أو يثمر أما هو على على جناح دني على قرط زماع أي يف أو وفا إنه كورج السبيل ما فيها مروق ومنروق خبوع كنر خيرا ونا ثم يهقب الليل ما حين الله من العمل في سائره العمل خجافي كاف المرينا يوي أريم من أب في ذلك في عياله إقباله بوده رب الله أعياله أنو كافل مرينا يوم إنك صابوت الليلة يا هو المرء فرت كلمه عالي من سعير الله في على ما ينكر أي جميده فمن حاجة قفقة البيت كعبدة قين حج يدونا يا أو يصامر قفقة أم رئيسة فلا جناح ذنبي عليه كردي ما هي بوافة منه أرضه بهما لحظه دا صفيا مرء ومن روحا فطوع قرار ذلك خيرا ونك وإن الله معفوك عقا شاكره ألكم أليم لكم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات وإذ أذكوا لما أوليه جوى النصارى إلا جنة كما يقول سبب طوعه النبي عليه الثلاث المانج ذا يقين اي وقت بي ذا يقين اي قوراجي دي لوو ذا يقين اي ناي غوميا راان لوغولا بالاماي اي امر كاني ندي جوغارين دغيسدي يا سلمان جي ذا يوحي بقريان كلتا قرين حق لقريو فباصو ايلاد هي لا في بخصوص السبب حذر العلماء اليهود والنصارى حيتو قسني حذر المسلمين هذا يقريان انت الله وانس علت عرف حدوده الا الذين قوه يقسمون قرينيا ما هو يعني انزلنا على الجني او من البنيات ارما عذاب او رجل ذو قرنا فثم امر وامن ذي وذر و كتابه وخاصه ان الجني هو قرينها وتوحيثي من بعد ما مججدد بيناه هنوك عديني للناس بك وعديني في الكتاب فورادي وإنزيلية قرآن بأنه عديني قرآيك هو حق الأغازين قرآيك يلعنهم الله إلى أبا رحمة الدكتورية ويلعنهم طبعا أنه حلعناه وإنكارك قال الله إنه حلعناه إليك من الملائكة والجن والأنثى إلا الذين بد وأن لعن كثير الجيل الطاب قرنت حقا قريبا بإله غلب غدا وأصلحه وإيها الليين بالحلاجين وبيانه حقا هروق قريبا جبل عجبيه خبرت رودا موسى لي حبيب المولعنا بحقا قريه قرطان يحومان إلا لغط وبثينا وإي الليين أي الذين اؤمنوا اتقوا الله حق اتقاه ايها العباد فتدعوا لي مدام اولئك القوه اتوهم ان اجانا يواصوا الله غبالايا عليهم قرصونا قال ان الله كثوا الا تقوموا غبال البنباناي زمانكم كل كوبت كان النسوا لكنكم انتم كاينين في كودن في عين ان الذين كفروا الحق بين وَمَا ومعطولهم فيهم وفهم إيها وكفروا كالحق بيديهم ولا يساكوا عليهم كالك وضوحوا عن لعنة الله إله ديران لقد ديرانه لحريرك شاكين يسيرك آخره أي أدوك وضعانك والملائكة والعنة الملائكة ملائكنا والعنبك والناس الثلاثة أيها يرغبوا في فيها لا أن هذا لا يخفف لا ما فضيده أن أقول الأذاب لا ما فضيده ولاهم أنما ين ينظر ينظر ولا سوا يعمل جوده يلوسوا يا ما عليهم تاي هذا يوم لا ينطق ولا أيضا لهم ياتجروا من الذين واحد. يقصرون قرية ما وحي أنه هنزلنا تجيني من البينات عيات عد عذا لصفة محمد عليه السلام وكتابه والإيمان به واطبائه وحي أنه عديني ومن البينات عيات عد عذا والهداء حنون بادل وحنون وحقا من بعثنا مزاكة قبل بيناه أنه عديني للناس تدخل أنه في الكتاب Alright, and wait in a Quray Tokua, Yal Aunhum, Ua La Natha, or Ramada Kabaraya, Allah Hueb, or Yal Aluhum, Bahaqarul Anata, أزلكي جفتي في ماذا يصير إلى غطوبة كني وأطلعه هذا العمل خالص بني وبلي عنه حقيرا وجريا أزلي أولائك أقوى أقوى ثم الأخبار يا علي من ترك هذا أنا عريز أتوه الله ثم الأخبران أي من الذين وح كفر وح هو ما تورنيه ملائكة قوة عليهم كركوة وحاها لأن الله خرجي ديريدي يوال ملائكة ملائكة اللعنة هذا والناس هذا أجمعين دمانتو خالي دين يغوكو واردونا لأننا جاءت هذا لا يخطفوا لما فضي بيو أنهم حقوة العذاب لما فضي بيو من الأهان دون ينظرون قوة لو كرتو وإلهكم الله واحد مركي علماء اهلي كتاب المعنى عن ذلك قرمت حق الله قريه وقل قرأين من العبره بعموم اللفظ الله بخصوص الظلم يمي قارهان له بمدن له منك علماء الدين له احكبرته ووحيه احكبرته قريه لن فشو قاله ايه الرب وحوثة لي سبحانه عز وجل ايه الرب وحوثة لي وحدد خلوه سيغو الله عطيه وحوه من الله يا وتعالى فقال يا بو حيني وإلهكم معبود كالعابود إيشان إلا عابود حق لما أولى إله المعبود واحد متأول لا إله مثل عابود مجرد إلا هو معبود عطا ما هاني ثماني سياس الرحمن علمنا حريسته قول إليك قولنا حريسته الرحيم انتروا ما يسير علينا حريسته قولنا فلا الله عذيب اي لمار ما انت هاك هوي اور تو تويت يا رب برسد يا لغ بلا با و الهكم اعش العبوديسن المعبود بالحق اله معبود قاعد مدو لا اله احد جل وعلا ما هو الجرمانه الرحمن الله دوما جيلك انه عارفا الرحيم عارف اخر اوي اوغن عارف فلو اجل لما كتو نيش تقول قوم لن مشكلاشه درن جه قوم ان جلل سرغومي يا كاملا قول حقيجنه اذا من الهك دي وحل عبده يا ايا هلكا كان دينك ان دليل طلبون كنت اصف في الارض قال خذوه اجرين في خلق السماوات ان الليالي الابور دودجيله تقول ارض الليالي الابور دودجيله وها قوسوقن واختلاف الليل والنهار حين والنهار مالين في السما ملدو اخرى صد عمره ينمي دائمانه ماذا هو اتغى حكه پین کو دور مرتے ہیں کہ وہاں ورتھ دور مرتے ہیں مال کو واادی آئے خدان کو وہ امرو جائے اگر آن وہ دور مرتے ہیں في البحر بذ جيه لما وضع الدرج لذا ينفع وعثر الناس دتج بلا عيش ودا وعبيته ودا وماك انزل الله الله جليل من السماء كل إبره كذليل ومن ما إنيا حياه نوالي في سرديجا على الله للكه وكنا نوالي بعد موتها موت الارمل أرى هذه أمارونيكا كذلك وامبرة الله وفديه فيها أردنا جديدة وكفي ديال ومن دادة نفلسه هنا إياه وتجري في الرياح طبعا إلا هكذا جديد من جولة مرأي قبوزهاي مرأي كروسهاي طبعا الحوبات لنبع قابة ليه من جرجع شيئا جيزا طبعا إلا مرنة حقا وجدها مرنة حقا وجدها وصحابي ضرورة المسخري لسهلي بين السماهي هنا فيها اللحظة هي هو الأمر قال علی الله رسولی انت اللہ آیات تیری یال وہم با کو سکن او یا کل جی لا عبدا یا کو تسبیح الله مرشینن و باتو لہذا دلیل معلوم سی ہے خدام رو باں جائے نہ وہ اللہ عابدون اللہ ما وهو اغرنني ومسقيه ما لا هي وشيطان دوسي قال سوى غير سراب مترون هو جران هي وان لا هو في الفرا ومن هذه الربوبيه فما ذلك الالهيه مخصوصيه ايال كان نوزي في خلق السماوات والارض وريت وظهر لي قال يالا بوريته اختلاف الليل والنهار ما عرفي عليهنكم اصطفى مريضة والفلك مراكب التي مراكبت تجري برأس في البحر بس لها فيما بمع دفلة برأس دفل يفعوا الناس بدكوا احتراء وما سيقى انجل الله ألو تجيو من السماء قروك تجيو من ماء بياء وفاحية ألو كن ريجيه بالماء الأرض بلك وكن ريج ساعة موتية ما يا أرض الظليل هذا من كل جاذب حيوان غلاط أنا كل كلبي وتدرك ريا تبايلها قد جد جدوا مدراء وساعات ضرورة المسخر الظليل بين السماء قرب يا و الأرض نل يا إرض هذا الظليل لا ياسن بري الظليل سويا يقومين جذو سويا وحجرنا اليوم ومن الناس ما يسغي من جليل مركعة الذي إلا عزيئي هو الأولوه الذي إلا عزيئي قوارنا الله لأوحي حققريا أيها إنتا واحزر دري وكفا إلي توايئي من الجيران جيران العزيئي خاله تعالى ومن الناس وصوحا كمذا من قربا كمذا يتخذ يالنا من دون الله إبوينك فكوحي يالنا يعني أنت أدن واحلمين ايه بكا بداية يلحبونا وحيشانيين هم اندازي ايه بكا لامسلقين الله الله جايزي توقري نوعات نواجه دا المسلسين او اله ايه اونك انت اسمين محبية كالك اسمين ايه ايه اقوها مسلسينك ايه اله و على عراية بسورة الشعر تبي تجدونها يا قاول الله إن كنا نفي بوار المدين إذن سوئكم بقلب العالم وعمرك أجارك وجينائك وهي عارضي جلالة مخلوعة في ليل مركان مكك أو عباه الله إذن لا سمايلك أنا دونك ولا يانو وباريهم كل خدكم منين تا يا لجنيا الراعي وعي الله سمايان ملك أهلا تعال خذوا الحلو الذين أخيار آمنوا حقا رميين أيها أشدوا درها شبدا حبا كالقعالوا بالله إلهان لكالقعالوا إلهان لكالقعالوا إلهان لكالقعالوا ومنين تأخذوا تعالى ووعي الله ملك ولو يرى حديقان لهاي الذين كوا طرموا قردر تضي أهلا إياه غير العذاب هذا مركاً لتسندونه لرأوا أمراً فاضحاً كلاحقاً بينك أكوار جلاله أمن لما اتخذوا من دون الله أنزاداً إلى كثقة وعلى الله من دمائياً هو علم وحيظان لهذا أن القوة تحوط بالله الله ينسك نبيه بميعاً يتوان حق وعكاً بغنين وأن الله العزب. العزب على الله لمن أرادوا أثاروا عذابه وخالفوا أمره أمر كثيرة مرة، مركزي الله كائن ذي روح. في الوقت الذي لها عليه صبر لا يسبّن من مريض الذين قوى وفُوّلها عين ملأ أي وحي صبّن من من الذين قوى يصابون يرعي، ورأى طوبل والكبر والشر أسيرهما eka nimaray umma madad kuwa ay adbii dambooday isambariyay la sabab kowa ma hay waraw waxa yakeen labada qolob kuma ila raayay kuu raayii alada naafiba yar keen hadii marnaarti la arkay wa taqatoo waxa gooday bihim iyaga arasba waxa saaqni miya qooniyah allim aduu ke قال ذاك في مذبور انتا اي صادعين في الظرى اي عادتك التادينته على على يواك على الكل وقال الذين قوموا عليكم الله استبعوا الراعي لو ان لنا ما ينسغنا تو كرثن مرن قوسو ومن شر يادوك يكون نغل خديادوك الذين يكون عليهم ما سمى الله فنتبرنا وعان سكبان منهم أول ياسر دم كان قروما جن، أنت ما تقولني أيام كما تيجي أي كبره، يوم يواني سير كان بريلا من حجمك، تخي أنت ما تقولني يوم عن أموالهن، أيام مرك أخيرا تجيننا ضفيرين، حقانك ضفيرين، كل ألي ألي لنا يا مجدو، أذابلنا بحنا يا مجدو، لذلك كذا يا ينهي الله اللو صندونا. أمارهم عاشر حميري حسرات حشرات يذقونني ليتها عليهم قرقوا وما هم قادرين مسبوطون اهان مايان خارجين قوة من النار نار وكبح اهان مايان هم في خارجة تري هذه الكوارج قل كافر في يا امي الله ترى وان كنت ساعيدا او تلويا ومن الناس الوحاكا مغدد من قرباكا مغدد يتغذي يا رنايا ممجون الله يبوينكا فكواه يا رنايا أندادا وحيب الله يا رومينتا يا رائدة يا عسكينتا يا رجاء يا كبابنتا أي كلامك يا راح يحبون إجاليين هم أندادا إجاليين أحب الله سيبو جاليين سيأو جاليين والذين ذدها أمنوا حقا روميين باع شد ترى سبلا حبا زعيل قطرا إلا بلج على رك ولو يرى حديوكان لعين الذين وقع فلا مو قدرت لي في الوقت حديوكان لعين يرون يركضون العذاب على أمر يركضون لما اتخذوا من دون الله يندم يبكى سكت علما ما ينجلس أو علمه حيوجان وحياله أن على سعين بقوم آنيو فخذوا واتسيبة الرائعين كلب كان للرعي إنه السيطان لكم إذن كذبتها حجوم القذنية أي مبين قل لمجيسها الدعي إنما فأحكى لماها يأمركم أحوه سيدانك فراية. بسو. إذن فراية بيستو ثمان بوئيذ فراية سرعية دردا والفحشاء هاتوا إذن فراية وأن تقولوا إن أكون هذا ثمان بوئيذ فراية على الله إيضا وإن ما لا تعلمون من تحليل الحرام وتعريم الحرام أما هو حلالة والله حرمها أما هو حرامة والله حللها وحصل الصيدان بن فرايا واركي تدايا من تقاتل وإذا قيل هذه الليلة لهم كوا المزرقين تا المقلدين تا اتبعوا رأى هذه الليلة مع قرآنك وأنجل الله الذي قالوه حليهم من القرآن أننا نتبع عن رأينا ما هو اللي أن ألفين أهل الذي عليه كورتزة أباءنا أن أبيالك وقال أن أميه أي أن رأينا يتبعون أبيال مئي رأيان ولو كان هدوي عباؤهم أبيالك كذيهم بما رأيان لا يعقلون قوانا قرانا قولا اياك تدق ان عقوت اسمك دو عباد و زينها ادع من السوق سالي يا ايها الناس ضبوا لمانت كل واحد عنكم مما في وعاءنا الى ذلك حلالا بنانو طيبا ولا تطغوا الراينه عضوات السيطان إذنك حديثني إيسا إنه السيطان لكم إذنك حجم العرب إذنك حجم العدوية أي مبين كلمة إنما وعك لما يأمركم إذنك وحيد فرايا في السوء كمان بوهد فرايا والفعشة أيبوا إذن فرايا فأنت أقول إن هذه القادة كان بوهد فرايا الله إذنك ركي ما وعاة رابان ايضا لا تعلمون او غير واذا قيل هذه اللويرة لو مسركينك هذه اللويرة اتبعوا الراع ما قرآنك انتر الله اعباد بي هلوح اليمن فلن اتبعوا وحان ما هو انه الفين او قاني علي كرتك ان اضاعنا ابي يلغنكو قاني يتبعونهم من راعيان ولو كان اضاعهم أدري أبي لا يعقلون هواناً جراً فيه هو أهزاً لا يعتدون أنه جنك وانونيك ومثال الذين كفروا هل المثال باليومين وعا نلوط الماما وعا كان أنا لئي ما نغتل جري يقف تحقق بيالك وعا نلوط حول اور رو جی سودو وارو تو کہے شان کر تو وا مغلایا تا فین کر ولا دا انا تیس ولا دا تو جفان نی مایا خلق کو ونن مین لوگوں سے چلے جے اے مشرکین کا یہ دیکھ کے دعا دے رسو کے نبی اس یا سالین دعا قبول نفروا حق الجيدين كالنسال الذي من أجل في المائنين ينققوا جنائيا ناغموا وقفوا حراجة أطفئوا يارو وجنبه الذي ينققوا وقفوا جنائيا إما حاله الله يسمعه كانني أخذك إلا دعاء دلع الوقي والنجاة يرمغ دعاء الله الله ياروه ودعاء مجھان امر کر دے ربی کھا اتھ آیا وہ مغلایا وہ جیددا دا گرم مایا کوہ نو رسیندا اماں معانی دین تے نا وسیب ہو کلے اوہ کی قل اخرك يومي اهوم اياكم مرادجي الذين يغلبون الذين لا ياكلون احمقا الماء او جهات استقباله قال في يا ارج يا ضواقي يا انتى ما كان قريبا كل كانوا نور فداه يا فنتي الذين كوهت الماند وحول كفروا حق دينهم كما سليل الذين عيلة المين الذين سفروا ومن ما من الحق فصحو يوم عيلة المين خاريا من جل كما سليل الذين يحقوقينه قيلنا جناه بما حلا لا يسمع محجران إلا دعاء يرمضيه والجان طوقيما إذا أردك عن ما هو دجله وما دب بكم هو أفلا ونحقوا هدلي أمين هو إندلا فهم إياهوا لا يعقلون حقا جرموا إياهوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزعناكم يا أيها الذين آمنوا وحقروا من إياهوا كلوا واحد أنت من طيبات في في أن في ما فيكيس أن رزعناكم إذن كل يتمنى واشفروا واحد ما ديسان معبود إن كنت مداتين إياه وقال لي سعبدونك سعب وعبدونك فلك هو أعونا اللي بالله وهم حرمات اللي بالله وهو عقابا وعلى اللي بالله أحردوا كبلا ياه إنما وعتلم الله حرما اللي هو إبن كرهبي عليكم قرسينا الميتة بخ ناك بن طلق بري مع رب إبن كرهبي موزانا ديك الله قصبي أيها رب إيجن كرابي والأحمة الخنجيس وفاري المبكي أي أيها الرب إيجن وما وماذا الله إيجن كرابي في الله مرسل جرين على العبوية يا ري بيه إسكت لغير الله لغير اسم الله إلى ما أحد كلي وحرب على النغل مجيء وحيلي وقودعي وعلى إيجن كرابي وأفر كليل أفر كليل أفر كليل سهبين في طولة نفي قد نفقه كابتك واحد لخذانه ويلي أفصي ما خانه فقال لك النولان لبسو النفط واللي قال تعالى إلا وعير فمن روحه انظر للإذاتة جليا أما باهي أما أذر أسباب جاري جارتية الضيار بلدونك حرق اللدوني مايو وين قفتكا حير نفضح بتاقي لبقرانيو سنعاني طير باغن فلاغي يسناه ولا عاد سفنا يسناه سفتها فلاغو وأكر اللبا خلدم باقي فلاغا اللجرا فلس كيله تجارلماج فلس كيله تجارلماج أنا دلوينها وعباب ما بيرسله كون عاد اللجراها فلس يا حكم بنك المال دلوينها دول كلا حكوماتها والغارق حزين اللبدي واشوف جيرانه أيده ولدينا ألبان ولا نعي أواردينا بالكليني ترميني هنا ودودة كل خائله اللبدي صناعي نمر كل كاس اللبدي فلأجنم يشوفني ما اللبدي ما كلنسنا يا كل كمرقوق كل اللبده نعم نديا همود كودرسالو أيها طولي ما نيو نبدي سحرنا ماله لبدي غادي مالي نجيب قبعة عادية أمسينكا. فالوليه سوف يكمن هاي نفع دعوه قامت هو قادر هواي اوفرتي تخلي يمي يليل يگوفه وانا هاي سواي نفع كذانايا الى ملنا بدا كثرك فجرب يريت عن لا فأوه الله صلى الله عليه وسلم نفسك أسنايا فترى مغضى الليلة نفسك أسنايا نفسك ونكو كارك إن الله لا غفور على دافو الرئيس نحاري يا أيها الذين تتعامنوا حقروا من يجب كلوا واحد انت يظات ما أي شي سوى نزل أن لكم لله إن في مداتي إياه وقال لك تعبدونك وعابده إنما وعك لما حرمه ألا وحرمي وإنما حصل اللوك لنا يواعه سواء الله حرمه وعك بنياه وعلا حللينا وعك بنياه وقال كالرب الرحمة بيكم أي إنما وعك لما حرمه ألا وحرمي عليكم إن كنت أكبرك إنه الميتة ضغطي هي ودمة في حلالة جيرة وحل لنا دمان وميتة دم رسولك يريد فعاجل باركة هي كريه وحلال ونبيب فريسي وحكلوا حلالة نفق مركا لقلوا في البيتة بيكة بيك كوية اليان هو الملك في سلة المامي سورة العام أي أبس عبيتي ودما مصروحا وديكة نوف كن لو ما يو حسن لو غولاي الله خالف يزيد صافا ما لو غولاي وما واحدان لو غولاي وفي لوو دواءقيل لينا يمالو ورصفو عيالك يا مركه حوراه ديرينايا تو اسنان سوو دهو كو قايي ديرين كل كو وري لا ماجي ما دعانا كل كو ماذا على كو دي بسم الله يبارك اللهم هذا منك وإليه فتقبل مني من الله ينمق ولا عيا ورخل الصوارم قل جو ما أهله علاويا رهدي لا جو رعيا فيه سلا جو رجيا لغير الله لغير اسم الله اللهم أجمعناه لاويا لي بالله ينكع رمي وحفل حلال فمن روحة وبرالنباتة قليلة أو أم باهي وحقا لو انا اعوذوا يا حن، او عزاك الدواء الليلة فمان الغره لباته اللجوناية مرشا تختارك واركي صلى الله عليه وسلم ايه ازلاك يا, يا طري مسلم وما اقونيها انه وايه ياه مسلم نقوي يا. مسلم عدو سنايه موصوق معها اقونيها انه حدو مسلم بها النقبة لا نسمى ايه وحلقنا مسلم انه ماهي الاخونيها انه قلت أولا ذا قبقك وحنوك وعافي ماذا يا ونكي سبت بادينا وعلا مغلا يا ومن الضر قبقك لباسك لي خير الضغم اتضعوا فالله قاها فالله قاتي يا بختي ولا عاد تفتني أول صناي تفتتك بوضي شادي يا إني ملك فلا إسم الجندي عليك الكي سماعة إن الله قابل خفور أن لأتن بدافة لمن صعبه أمنه أحمله سالحا صحيحون الله نعرف بالمؤمنين أنت الرومي جرعي ومن الذين لا يفهمون ما أنزل الله مرلا بعض أقوله المشرتين زاي حباي الدين توجزين قريناي يا مرلا بعض لوسو نغلي وقيل عدو هذا الله كني أنت ترسي وكذا أنا يانا يجيب لنا هذا العيا وعيسى جيدو زاي فلما هو من السائلانية حقهم القرية قال تعالى فدوحوا الذين وحبوا يكتمون القرية ما هو حقه القرية الله اعبئه تجيه كان من الخطاق فورادي انجيل يزوروا حقه تجيه حقه القرية صفقه قرية وامحة عوار يتطع بحقه يجب ان لك دريرايا مرشادتك أيضا أكتبا أي حقالك أورو الزنايا أي إلى الزنايا وحي مرشان نهبين يحيد ويني تورو الزنايا لمن حقيقك قال قال تعالى سدوح ويسطرون واعجة تنبيل كتاب شئد حقيقي قال لي حياه حقيقك منوالا أدوية قليلا ير أنا واعجة كثقا زنايا أين الكلابين حدات رضانا يا محمد أولا سيدة سيدة أول ما نضعها على الراعدين لا لا حذات أذن مرايا يبغنا واحد أول رونيمان فك هذا ي ما نضع أي يا فينا يا هو ما يأكلون أي ما في البطونين يلاي علاش ولا جل ولا نا نار ماهان وحكرا ماهيان حني ايوهان حرامتا اي حقيقين كذين اي حنان حذر في عمتن مواركا حدو عجابي سدى الجلاهية وعطاولا الى حدد ان يتنفو ليتو الى ولا يقلمهم الله الا اللمهب لي دونه يوم القيامة لاما لينتابي ايبكوا الله اللمهي حوثنه الله اللي حدد اوقف الدرافق اتبقوا بكذان أدعى رجل إن أبتلها جدا إن أدارك إذا أبتلتك قلت أرؤك فتراتك ولا يكلمهم الله الله أبلم الله فهو القيامة ما دمانين هذا ولا يترتيهم جنب الله القيامة الله ما رأينا الله ما يوضع في مايو أذى القدو حيولهم ولهم حيليهم حذاب العذاب أذى سؤالهم حني جيظ يجب على ولد سلمان تودي صوتا وراء جوها قصي دين في عقلي ألا تودي دين ألا دين وحيد استر وقصي أبو علاء بعد النماذج قصي من هذا بالتمثال هل في جذيعا إذا قلنا تود الرميان الرائع هلوم بين نقول لا إنسان مركب يتجيده أهل لالي بعد النماذج قال يا نمان من من سيف ذلك حنوفي يا باغدي او حنون ما قتل او سوورين بعد النمن لو أي اي نوده امر لبا عذ الجزاء والعذاب نار بين في ذلك بالمغضره ان بي باغدي كيف يقتلون اگر شيام كالان او النبي رهميانه ايران ولدن بذافلا فما أصبرهم وقعت بذناء وهي وقات على النار النار قلت في صبريت بذناء لأليك بسبب سوء عوض يعني الله إبه مثلا وحيدة ديال القرآن بإبهة بالعقل ثم أببون كل ديال وقرآن وحيدة أيضا وعرم قلت أملك إلى كتاب ديال ثم نؤلت ديال وإن الذين كوا اخترافوا اس زول مرازل كتاب کتاب دی قران کا اے خلافه خلاف او کر محمود کیجایا مرے شعر کو کرے گا مرے کانہ کو کرے گا مرے شعر کو کرے گا کو اے شوخ خلاف ہے لطیف کاجن خلاف نہیں کچھ نہیں اماں سعید الحق کف واقف رجلا مر کا بدیک فتلفيه ثقاق إذا كنت مؤمنين تضم بيجيسيه ثقاق سبعيد أهديها الحق وغفظ وعلى رجعيني هنا يتفعوا النغضاء إن الذين وحى علماء اليهود والنصارى علماء للكتاب إن الذين وحى يختمون القرينها هي ماضي قرية وحى أنزل الله دي من الفتاة فتاة اللقودة هي وحى عجيين وعادة يوافق في النبي المحمد صلى الله عليه وسلم ولمر بالإيمان به واتباعه إنه هم أي عراءان أي توراة من في ذي قرية أوه إذا ذا من تعمل في الفيديو في المعنى في توراة من إن يقوم الذين يفتمون القرين ما كتابك أنزل الله ما هو الحكام يدينها وأنجل الله إعبادته من الكتاب كتابك الثوراه يعيزين كده وضعه كده قوة إلها كقرين أيها وهو يسرون إنسان أيها فيه وإعبادته سيجده في محيكوه الثبان وإلى السيد هو صمناً أجينه قليلاً يروا يأخذون عفاق هذا الأيام من سفلتهم أتخذت في حالتها أهو أغيش قال ما يأكلونهم ما يأكلونهم على صدر جذهره سوى من كل إلا النار نار ما هانه أكلوا منه ولا يكلمهم الله إلا الله ما غد يوم الغيامه يا هذا ما ولا يزكيه إلا مهوفا يوم طهيرا ولا هو عينه عذاب عذاب عيم حنوزية ولا يتوعى يا الذين وحية استر وستري البلالة الضادين منه بالهزة أنه تجد في كل مستدين والعذابة نار لي دورتين رجالين بالمغفرة فنبدأ في كل مستدين فما أصبرهم تلقى تبضنا على النار نار خير كيف تلقى تبضنا ذلك السبب كان وهو عن الله تبيل عقل وعابده إنه نزلت فيه الكتاب كتاب قرآن أيها اللذجية العقل ثمونا الذين بين الذين وح، اختلافوا إشكوا بمرج في الكتاب كتاب القرآن كأجريج إشكوا بمرج أو الكتاب كإشكوا يقول عين بالقلم وعصف جريج يقول ينصره هو كتاب جيدا يقول الكتاب كوجالك في سقى خلاف فيك سرنجي أنتم في سقين إذن كدام وهم في آخر لن كريه الكتابين اذا مسلم كان ففي فيك داون ثوني ذا يبن كان يردن دا يدي اصفه او يماني ما والله حك...